وَهُوَ الَّذِي كَفَّأَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَدْيَمَ عُفْنًا أن يبلو محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم بَنُوصِيبَ قُمْ مِنْ وَمَا عَرَتْ بِغَيْرِ عِلْم لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وتنزيل لعذب الذين كفروا منه ما بئا اليما إذ جاء ونفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَعَالِمِي الْكِتَابِ وَالْأَمِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِيمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا الذي انزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا